تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عليدا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 فقال ان قال هذا الا سحر يؤكل ان هذا الا قول البشر ساصليه سقم وما ادراك ما سقم لا تبقي ولا تذر